بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وألقتنا فيها وتخلت وأذنت لربها, وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى رب ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه فأم اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا قاليبو الى اهليه مسرورا ولهن طالب الى الله مسرورا وانما من اوتي كتابه وراه ظهره وَأَمَّا مَنْ أُودِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَاهِرَهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَاصْلَا تَعِيرَا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْؤُومًا بلاء إن ربه كان به بصيراً بلاء إن ربه كان به بصيراً فلا أقسم بالشفقة. فلا أقرصنه بالشبق والليل وما وسقى والليل وما وسقى والقمر إذا تسقى لا تركبنا طبقا عن طبق، لا تركبنا طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون، قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ بَلِ الَّذِي كذبون يكذبون والله أعلم بما يعون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب النبي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون